وَأَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّا وَلَمْ يُعَكِّبْ يَا مُوسَى لَا تَخَفْ يَا مُوسَى لَا تَخَفْ إِنِّي لَا يَخَافُ لَذَيَّ الْمُرْسَلُونَ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 وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ فَاتِّبْعُوا آيَاتِهِ أَنذِرُوا بِهَا قَبْلَ أَن يَأْتِيَ أَشْرَعُ الْعَذَابِ يَوْمَ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 وَلا قدَد آتَن دَودَسُ لَمَانَِ المَوْ وَقَالَ الحَمْدُ للَِّهَِّ فَبَّّلَ نَا عَ ككثيرٍِ مِنْ عبَادِهِ المُؤمنِنين وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لَهُ الفضل المبين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 طِيراً مِنْكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وهم لا يَشْعُرُونَ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 وَتَفَقدَدَ الطَّييرَ فَقَالَ مَ لِيَ ل أَرَهُدهَهُ دَ أَمكَانانَ مِنَْغائِبِين لَعَذذب النَّهُ عَذَابَ شَدًا أَوْ ل أأَذبَحَّهُ أَو ل يَأتِيًاِّي بِسُ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَئٍ بِنَبَئٍ يَقِينٍ إِنِّي وَجَدْتُ مْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوْتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ وَجدَدتهَا وَقَومَهَا يسجدونَ لِشَّممسِ مِن دُون اللهِ وَزَانَ لَهُ الشَّيطانُوا أَعَّ لَهُ فَصَدَّهُ عن السَّبِيل فَهُم لا يَتدُون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 وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِم بِهَدِيَّةٍ فَنَظِرَةٌ بِمَا يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانُ قَالَ آتُونِي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 قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال آها من فضل رب بِلِيَذْلُ وَنِي أَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ قَالَ نَ اذكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون فَلَمَّا جَاءَتْ قِيلَ أَهَا كَذَا عَرْشُكِ قَالَتْ كَأَنَّهُ هُوَ وَأُوْتِيْنَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنَّ هِيَ كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ كَافِرِينَ قِيلَ لَهَا ادْخُلِي الصَّرْحَ فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ حُجَّةً وَكَشَفَتْ عَنْ ساقيها. قَالَ إِنَّهُ صَرْحٌ مَّمْرَدٌ مِّن قَوَارِيرَ قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَلِمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ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 طَيَّرْنَا بِكَ وَبِمَن مَّعَكَ قَالَ طَائِرُكُم عِندَ اللَّهِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَفْتِنُونَ وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ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 وَأَن جَينََّينَ آممَنوا وَكَُ يَتَّكُون وَلُوطًا إذ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأتُونَ الْفاحِشَةَ وَأَنْ تُمتُ بِصِرُون أَإِكُمْ لَلتَأتُونَ الرّجَلَ شَهُوَةَ مِ دُونِّسَ بَل انْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا أَخْرِجُوا آلَ لُوطٍ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ قَضَيْنَا عَلَيْهَا مِنَ الْغَابِرِينَ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى أَا اللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا أم يُشْرِكُونَ أَمَّا مَنْ خلَ قََّمَا وَات وَالأَرضَ وَأَن زَلَلَكُم مِنَ السَّمَائمَا أَم فَأَمْ بَتْ نابِه حَدَ فأنبتنا به حذائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون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 وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِذَا كُنَّا تُرَابًا وَابَاءُنَا أَن إِنَّا لَمُخْرَجُونَ لَقَدْ وُعِدْنَا هَذَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ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 وَماَا مِنْ غائِبَةٍ فِي السَّماءِ وَالأَرض إَِّ فِي كِتَابِم مُبين إِ هذا القُرآانَ يَقُصُّ عَابَنِي إرائ لَ أَكثَرََّهُ فِيهِ يَخْتَلِفُون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 ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون